عن عمران بن حصيم أنهم كانوا يتذاكرون الحديث أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجيئون بكتاب الله دعونا من هذا وجئونا بكتاب الله فقال عمران إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة أتجد في كتاب الله الصومة مفسرا إن هذا القرآن أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك إن هذا القرآن كما ذلك يعني الحكم الشرعي والصيام والصلاة ونحو ذلك والسنة تفسر ذلك ذكره الهروي في دم الكلام وأهله وغيرهم من أهل العلكة ابن بطة في الإبانة وغيرهم هذا الأثر فيه فوائد من ذو مهمه وهي ان السنه مفسره للقران ان السنه مفسره للقران ومبينه له وهذا الامر كما ذكر عمران رد على من يدعي لاستغناء ذي عن السنة رد على من يستغني ذي القرآن أو من يستغني نعم بالقرآن عن السنة وهي الفرقة الجديدة التي ظهرت بمسمى القرآن الدين بمسمى القرآنيين. وهم يزعمون الأخذ بالقرآن دون السنة فيقولون لا حادة لنا بالسنة ويشككون فيها ولا يأخذون بها فيرد عليهم بعدة أمور الأمر الأول, الأول الذي ذكره عمران وهو هل تجد يا قرآن يا من يزعم الأخذ بالقرآن هل تجد الصلاة مفسرة في القرآن اقرأ القرآن من أوله إلى آخره هل تجد أن القرآن خسر الصلاة فقال تكبيرة إحرام ثم قراءة للفاتحة ثم سورة ثم ركوع ثم رفع منه وتقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم تسجد السجدة الأولى وتقول سبحان ربي الأعلى ثم ترفع وتجلس مطمئنا جالسا هل تجد هذا التفصيل في القرآن؟ لا هل تجد التفصيل الصومي في القرآن؟ لا هل تجد تفصيل الزكاة في القرآن في الذهب كذا وفي البقر كذا وفي الغنم كذا ومن كذا إلى كذا فيها كذا هل تجد هذا لا. الأمر الثاني الذي يلزم على هذا أنكم بدعواكم هذه عدتم إلى القرآن فأبطلتموه عدتم إلى القرآن فأبطلتموه وذلك لأنك أيها القرآن إذا أبطلت تفاصيل الصلاة والزكاة والصيام والحج عدت إلى أصل القرآن بالبطلان إذ لا صلتها فلن تصلي ولن تصوم ولن تتزكى وأمر آخر أن الذي يدعي تمسك بالقرآن دون السنة نقول له دعواك هذه أنت فيها كاذب أنت فيها كاذب لماذا؟ لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة فقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكلها أوامر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته فإذا ما أخذتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رجع قولكم عليكم بالتكذيب فأنتم كذبتم أنفسكم وما أخذتم بالكتاب وكذلك نرى أن القرآن يأمر بالأخذ في بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عندما جحدوا السنة وما أخذوا بها كان قول الصحابة من باب أولى أنهم ما يأخذون به والله سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصرها فمن ترك سبيل المؤمنين توعده الله سبحانه وتعالى بالنار والعذاب الأليم فمن ترك السبيل كتركهم توعد بهذه النار وكان مخالفا لطريقة المؤمنين وكان مخالفا لطريقة المؤمنين فيعود قول القرآنيين إلى الكذب والجهل